وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ قالوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنِّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَونَ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 فكم مفترا وقال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم ان هذا الا سحر مبين وما اتيناهم من كتب يدرسونها وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِن عِشْرَةٍ مَّا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيدِي قُلْ إنما يَظُنُّكُمْ بِوَاحِدَةِ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُسْنَا وَفُرَادَا فَمَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ